يعني م مباحث ا ل أ ط ع م ة بشكل عام بشكل إ ج م ا ل ي ولكن الطعام قد يكون عن طريق الصيد وقد يكون عن طريق الذبح وقد يكون عن طرق أ خ ر ى فقدم العلماء مباحث الصيد والذبائح ل أ ن ه ا و س ي ل ة من وسائل الطعام والأصل في الموضوع في ق وكذلك ل الله تعالى وإذا حَلَلْتُمْ فَالصَّادُوا الله تعالى عن الصيد بسبب الإحرام ثم للإنسان أن بعد أن يتحلل من الإحرام وإذا حَلَلْتُمْ وَإِذَا أباح يصطاد وَإِذَا فَالصَّادُوا نهى عن بعد و ثم من أن أن بسبب قوله تعالى حرمت عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنصيحه وما أ ك ل السبع إ ل الا ما ذكيتم ا ف آ ي ة ل ل الصيد والآية الثانية في الذبح إلا أ و ى في في ما ذكيتم وأوله تعالى وحل وما الجوارح وذلك يكون وإما يكون لواصفة الحيوان أن أن تعالى لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الطيد بالآلة وإما أن يكون في وصفة الحيوان من السبع إما من من أن أو يضطير حل لكم ا ل ط ي ب ا ت وما ع له م م من ت اربعه م ك ل ي ن ت ل م و ن ن م م ا ع ل م ك م ا ل ل ل ه ف ق ن الركن الاول هو عليكم الذبح والركن ل هو ذ ب و الثاني الذابح و ر ك ن الثالث الذبيح والركن الرابع ا ل آ ل ة التي يذبح بها وقد ب د أ ا ل إ م ا م النووي بالركن ا ل أ و ل وهو الذبح فقال غ ك ا ء الحيوان ا ل م أ ك و ل تكون بذبحه نحن لا بد لنا من ا ل ت ز ك ي ة ا ل ش ر ع ي ة ولكن و س ي ل ة ا ل ت ز ك ي ة ا ل ش ر ع ي ة تختلف وذلك باختلاف حال الحيوان إ ن كان مقدورا عليه أو ك ا ن غير مقدور عليه فإذا كان الحيوان مقدورا عليه في ن كان في قبضتنا وتحت تصرفنا ويمكننا أ ن نقيده أ و أ ن نمسكه و أ ن نذبحه فيكون ذبحه يختلف اختلاف المذبوح إ ن كان من البقر أ و الغنم أ و كان من ا ل إ ب ل ف إ ذ ا كان من البقر والغنم فيكون ذبحه في الحلق و إ ذ ا كان من ا ل إ ب ل فيكون ذبحه في اللبه كما سنذكره بالتفصيل فاذا إ ذ إ كان الحيوان مقتورا عليه فلا بد من ذبحه وشرط الحيوان أن يكون حيوانا مأكولا أما الحيوان أو أو أو أو الحيوانات شابه بحمار نمر أما الذي لا يأكل لحمه فلا ذكاة إنما أتينا أتينا أتينا ما هذا التي يؤكل لحمه له لأنه أهلي بفيل أو أو لا أن من بأسد تؤكل و أ ج ر ي ن ا عليه مراسم الذبح الشرعي ل أ ن قطعنا الحلقوم ة والمريئه وقطعنا أ ي ض ا الودجين ففي هذه الحاله ما يسمى, إنه ما يسمى مذكى أنفه أيضا الأحوال ذكيناه فهو أيضا ميته فهو فهو ميته ميته ميته وإذا ولذلك كل على قال ذ ك ا ة الحيوان الماكول أ ك ك و ل ذ ة الحيوان ا ل م أ لكن ا ل م أ ك و ل تاره يكون بريا وتاره يكون أ ه ل ي ا وتاره يكون بريا استانس لا مانع من هذا المهم أنه يكون من الحيوانات التي تأكل فإذا كان من الحيوانات التي تأكل له حالا إما أن يكون مقدورا مقدورا تؤكل تؤكل له عليه عليه عليه من من مقدورا أنه أن أو أن يكون يكون يكون كان غير فإذا فيكون تكون تذكيته بذبحه إ م ا في الحلق و إ م ا في ا ل ل ب ب وهذا ب إ ج م ا ع العلماء وبناء على هذا لا يحل شيء من الحيوان ا ل م أ ك و د إ ذ ا لم يذكى الزكاه ة الشرعية الشرعيه حرمت عليكم الميتة يذكى عليه ب أ ن كان حيوانا يعني بعيرا ند شرد وهرب ب ق ر ة هربت ما نستطيع اللحاق بها ما نستطيع أ ن نمسكها طائرا طاره ا لإيش الوسيلة ل ذ ب ح قال يكون هذا بعقر مذهق مذهقان هذا كان مكان ضربا العصر وإنما للروح ليس يكون حيث في أي يكون تضربه ضرب بأداة الزبح يعني سواء ت في اي ن بما ج ر ح مكان ن الوسائل التي ذ ر ه بعد الرابع يذبح بها قليل الرقم الآلة التي في أي ا وهو ك كان سواء كان في فخذه أ م كان في بطنه أ م كان في عنقه ل أ ن هذا الحيوان غير مقدورا عليه ه عليه ذبحه إن كان مقدورا فلابد وأما من غير مقدورا عليه فيذبح ب إذا عقرا م ز هذا ق ا مكان كان للروح في أي مكان كان من جسده ه هو الركن ا ل أ و ل من ا ل أ ر ك ا ن الا وهو الذبح إ ذ ن الذبح يكون بوسيله اما بالذبح الشرعي وسنذكر طبعا ضابطه بعد قليل إذا وإلا في أي مكان من جسده إذا كان مقدورا مكان كان مقدورا وأما الركن الثاني الزابح ما الزابح من فبعقره جسده وهو شروط غير عليه عليه في أي هي ق الذابح ا ل شروط سواء كان ذابحا أم كان صائدا يصطاد أن أم يجد له、شروط. شرطه و ش ر ط في الضابط العام أ ن يكون ممن تحل مناكحته للمسلمين أ ي إ م ا أ ن يكون مسلما و إ م ا أ ن يكون كتابيا من اليهود أ و النصارى فقط لا غير وأما إن كان إن من غير المسلمين أ و من غير اليهود والنصارى بالضابط الذي قلنا ممن لا تجوز مناكحته ك أ ن كان, كان مجوسيا مثلا مر معنا في الدروس السابقه ة منذ أيام في مباحث بأن ن الذي عنده شبهة ممن ذكرنا هؤلاء نأخذ منهم الجزية أهل في الجزية ع د شبهة الكتاب كتاب وغيرهم أحكامهم هؤلاء منهم نعاملهم الجزية كالمجوس ذكرنا معاملة الجزية أهل ممن نأخذ في لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سن بهم س ن ة أ ه ل الكتاب غير آ ك ل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم فهذا لا تؤكل ذ ب ي ح ت ه إ ذ ا شرط الذابح بشكل إ ج م ا ل ي أ ن يكون ممن تحل مناكحته ب أ ن يكون مسلما أ و أ ن يكون كتابيا قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الذين الكتاب حل لكم حل وقال ت الكتاب أوتوا الكتاب و و ا الذين مخصف عبد الله بن عباس فيما رواه الحاكم والصححه احلت ذبائح اليهود والنصارى من اجل انهم آ م ن و ا بالتوراه والانجيل واما ما سواهم من الكفار فلا يجوز اكل ذبيحتهم نحن مر معنا في مباحث النكاح ل أ ن ه يحرم نكاح ا ل أ م ا ل ك ت ا ب ي ي ة ح ر م ن ك ا ح ا ل أ م ا ل ك ت ا ب ي ة ل أ ن الله تعالى خصص جواز نكاح ا ل أ م ه ب أ ن تكون م س ل م ة ومن لم يستطع منكم ط و ل ا أ ن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فاذا كانت ك ت ا ب ي ة أ م ا ك ت ا ب ي ة لا يجوز مناكحتها ل أ ن الله تعالى حرم هذا وعلله ّ العلماء يعني ا ل ع ل ّ ة ا ل ع ق ل ي ة في هذا أ ن ه ا جمعت الخطتين خ ط ة الرق و خ ط ة الكفر فلا يجوز نكاحها ذبيحتها فهل هذا الضابط مطرد ض على الامه ا ل ك ت ا ب ي ة قال هذا مستثنى ولذلك قال تحل ذكاة ا أ م ا ل ك ت ا ب ي ة وإن ن حرمت ح م ت ا ك ه ا إذن ا ل ض ا ب ط م ض ط ر في غير الأمة الكتابيه أ م ا ل ة طيب ي ب لماذا أجزنا ح ت ا وان ح ر م ن ك ا حرمت ه ا ح ن نكاحها لأن ا الله ع ا ل ى ن ه عنه ى خصص ج و ا ز ن ك ا ح الأمة ت ك ن ه ا من المؤمنات و ل أ ن ه ا جمعات الخثتين نعم هناك أ م و ر أ خ ر ى أ م ا ب ا ل ن س ب ة لزواج ا ل ذ ب ي ح ة ق ا لعموم ا ل قول الله تعالى وطعام أوتوا حلون لكم ولم وطعام أوتوا、الكتابة. والذين من صيغ العموم تعموا المذكرة وتعموا、المؤنثة. نعم الذين الكتاب الذين الكتاب صيغا المذكرة لكم من من المؤنثة بالتغليم يخصص صيغ فئة فئة مذكر ومؤنه وتحل م ن ه ب ا ل غ ل ي ب و ت ذ ك ا ه أ م ه ك ت ا ب ي ة و إ ن حرمت منافحتها لعموم ا ل آ ي ة وهذا مستثنى من قوله تعالى من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته كما لو أ م س ك السكين رجل مجوسي مع رجل مسلم ك ل ه م ا امسك السكين و ح ز ى بها عنق الحيوان ا ل م أ ك و ل هل يجوز أ ك ل هذه ا ل ذ ب ي ح ة أ م لا يجوز قال لا يجوز أكل هذه الذبيحة إذا أكل يجوز اشترك هذه مجوسي يعني من لا تحل ذبيحته مع من تحل ذبيحته لا يجوز أ ك ل ذبيحته ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة ا ل ع ا م ة إ ذ ا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال ف إ ذ ا شارك من لا تحل ذبيحته م في الذبح فلا يجوز أ ك ل ذبيحته قال وكذلك لو سهمين او أ ن أ ح د ه م ا أ ر س ل سهما والثاني أ ر س ل كلبا ف إ ذ ا سبقت آ ل ة المسلم أ و كلب المسلم فيعني قتل فيجوز في هذه ا ل ح ا ل ة أ ك ل ه قتله أ و أ ن ه ا ه إ ل ى ح ر ك ة المذبوع التي لا يعيش لا تستمر حياته بعدها يجوز أكله وإلا أكله بأن سبقت س ا ل ة المجوسي أ و سبق كلب المجوسي ففي هذه ا ل ح ا ل ة لا يجوز أ ك ل ه ولو ذ ك قال ل و انعكس أ و لم يسبق واحد منهما ولكن جرحاه معا أ و جهل ذلك ما نعرف من الذي جرح جرح جرحاه معا او جرحاه مرتبا أو علمنا أن أ ح د ه م جرحه قبل جرح ا ل آ خ ر ولكن لم يجهز أ ح د ه م ا عليه ففي كل هذه الحالات يحرم علينا أكل اكل ل ل ذ ب ي ح ة ا ا ا ش ت ر ا الذبيحه ت فيها فيغلب يعني المجوسية المجوسية اجتمع الحلال والحرام فيغلب الحرام على الحلال يعني إذا سرقت على آلة أو كلب أو فقتل أ و أ ن ه ى إ ل ى ح ر ك ة المذبوح فلا يجوز أ ك ل ا ل ذ ب ي ح ة في هذه ا ل ح ا ل ة وكذلك لو جرحاه معا وجهلن الترتيب ل أ ن ه اجتمع حلال وحرام فيغلب الحرام على الحلال أو سبق أحدهما أكل وعلمنا ومات فيجوز وإذا وهو سبق السابق السابق المسلم ومات بفعله فيجوز أكل هذه وإذا كان السابق استفه بفعله الذبيحة هذه فإذا كان كان الكافر وهو الذي يعني أو أ ه اذا إلى حركة م ب و ح ف ل يجوز الزبيحة في أقل الحالة هذه إذن شرط الذابح أ ن يكون ممن تحل مناكحته ويستثنى من هذا ا ل أ م د الكتابيه ة وإذا شارك من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته ذبيحته على على الذي ذ شارك لا الحرام الحلال التفطيل ر ك من ن تحل تحل يغلب على على ا ا ل ب ح ب ا ل ن س ب ة للدين عرفنا ضابطه ب ا ل ن س ب ة للكبر والصغر والبلوغ والصبى وغير ذلك هل تحل ذبيحه ة الصبي لا تحل ب ي أم ت ح ق الصبي ا ل ا والبلوغ لا أثر له أثر ف ه ذ ام ا ل و و وبناء ض ع ع لا ى ه ذ ي ح ل ذبيحته إذا كان مميزا الصفر م ي ز لو فعله يصير كفعل الاله كفعل بدون قصد أ م ا إ ذ ا كان مميزا قال يحل ذبح صبي مميز هذا بالاتفاق و أ م ا إ ذ ا كان غير مميز كان صبيا غير مميز أ و كان مجنونا أو ك ا ن سكرانا فهل يحل ذبحه أ م لا يحل ذبحه للإمام الشافعي في هذه المسألة قولا أن أظهر منهما في هذه أظهر أن أ ن ه تحل ذبيحته و إ ن كان لا قصد له وإن كان نعم والا إ ن ك ن ا آ ل ل ة إ أ ن ه له قصد في الجمله ة ل إرادة في الجملة صحيح إرادته إرادة وإن إرادة إرادة والسكران الجملة ما هي مبنية على العقل الجملة المجنون وما الآن الجملة قد مبنية تفصيلية في في صحيح هي صحيح يميز في على لكنه له إرادة في الجملة يعني وإن لم تكن له إرادة وكذلك المجنون صحيح وما يميز الآن لكن له تكن وإن كان يعني غلب على عقله إ ل ا أ ن ه له إ ر ا د ة في ا ل ج م ل ة ولذلك ليس كل ك ل م ة يقولها المجنون خ ط أ وليس كل ك ل م ة يقولها السكران خطا يعني قد يقول ل الباطل إذن له على الجملة فالإمام الشافعي له قولان في المسألة إلا أن الأظهر ح ذبيحته تصح ق والقول مع منهما إذن أن أنه الثاني أنه تجوز خطد في ذبيحته لأنه يصير لأنه بدون قصد تفصيلي فهو يعمل أ ع م ا ل ا بدون ضابط بدون قصد لكن الأحوطة يعني المسألة الاحوط أ ح و ط يعني م م المسألة ة خلافية ا ل أ و ا ل أ س ل م الا يذبح غير مميزين ن ب ي ح ة حتى يعني م س أ ل ة الطعام يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحتاط ويتورع فيها ل أ ن لحمه وعظمه ودمه سينشا من هذا فيجب يحتاط على الإنسان أن يحتاط هذه ا ل أ م ولذلك ر و نص الامام الشافعي رحمه الله تعالى على ك ر ا ه ة أكل ذبيحة الذبح ص غ ي يعني ر كراهة وكراهه ة الذبيحة أكل ك إذا ذبح يعني من ت ر ذبيحة إذن ا ل ذ ب ي ح ة الذبيحة ذبيحة نعم أن ميزنا بين معتبر بما أمر ما القصد الصغير ولذلك في الصغير الصبي ذ وذبيحة ي يميز لا ل ا غ ي الذي يميز وإن لم يصل ر لدرجة لم وإن ل و غ غ عندنا ص ر لم يميز ع ن ن د المميز مميز عندنا ا ب غ بالغ هذا ا ا في ك ل ف الصبي ا ل ي م م بالاتفاق تجوز ذبيحته عندنا الصبي الغير المميز فيه خلاف و ا ل أ ظ ه ر جواز أكل ذبيحته مع يعني ذبحه ي ت مع الكراهه لوجود ق ص د في الجمله ة طيب أعمى لا من حيث ي الأعمى لا أ من ه ت ل ا م ن حيث البلوغ و ع د م و إ ن م ا من حيث ا ح ت م ا ل الخطا في ذبحه ان يذبح في غير موطن الذبح لهذا الاحتمال قال الفقهاء تكره زكاه ة الأعمى ت ك ر ك ا ة ا ل أ ع م ى ويحرم صيده برمي أ و كلب ب ا لعدم أ ح قال ل صحه قصده لأنه لا يرى الصيدة فصار كالكلف لو استرسل في نفسه ما تقبل ب ذ يقبل ح ت ه ما ي صيده ل أ ن ه ذهب بنفسه ليس أ ن ت الذي أ غ ر ي ت ه على الصيد فقال إذا ذبح رمى كيف يرمي كيف افتراط في يقصد قد طاقات إذا كان الصوت إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك بالصوت ما يدركه بالبصر ولو كان الرمات العالم قد يكون بعض الناس عنده طاقات خارقة وعلى ولو وإن ذبح بعض رمى يرمي يدرك يدركه أمهر سمع سمع من يستطيع يكون عنده عنده أنه أن أن يستطيع بواسطه السمع ان يسدد وأن يصيب ا ل ع مثل هذا وان هذا ولا يصيب د ر ك ا ل د ر ك ه الهدف ن الصوت عدم اذا ل الزبح ق قصد ص د عنده ما وكراهية ب ح على إلى الخلل هذا فيؤدي وجد ل ل قال سكره ذكاته كالطفل الصغير الذي لا ذ ذكاته إذا ك سكره يمين و عندنا أ ن ا س اكفاء كل منهم يستطيع الذبح من الذي يكون أ و ل ى ب ا ل ذ ب ح قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى أ و ل ى الناس بالذكاء الرجل العاقل المسلم الرجل العاقل المسلم ثم ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ثم الصبي المسلم, المسلم ثم الكتابي ثم المجنون والسكران يشترط في غير الثابحة مسلما كتابيا تصحه إن يكون أو نكاحه والأعمى عرفنا ضابطهما كذلك عرفنا المجنون وما تعلق به من ا ل أ ح ك ا م طيب قلنا لا بد في الذابح أ ن يكون ممن تحل مناكحته ف هناك بعض الحيوانات لا تشترط فيها التذكيه ة لا تشترط ف ي ا التذكية مثل ا ل ت م ك والجراد ف إ ذ ا قتلهما من لا تحل ج ب ي ح ت ه هل يؤكلان أ م لا يؤكلان يعني ربما يتبادر الى الذهن أ ن هذا المفترض به ان يذكر في, في ركن الذبيحه ة الزبيح اللي و ا لماذا ذ ب و ح ه ن ك ل م ا ذكره الفقهاء هنا الجواب على هذا انهما قد يقتلان من قبل ي من ليس مسلما أ و من ليس ممن تحل ذبيحته فما هو حكمه فقال السمت وتحل ميتة السمت والجراد في ا ل إ ج م ا ع سواء اكان السمك له نظير على ه ي ئ ة ما لا ي أ ك ل في البر أ و لم يكن على هيئته لأنه لو وجدنا حيواناً مائياً لا إلا الماء على شكل الكلف يجل أكله أو وجدنا حيوانا لو وجدنا أو على شكل أو على شكل الأسد مائيا الخنذير يعيش في ما دام على شكل فيجوز أ ك ل ه وبناء على هذا يؤكل سواء أ ك ا ن حيا وقتله مسلم أ و حي و ق ت ل كتابي ويمكن ه ذ او ت ص وجدناه ر أو و ميتا في كل ا ل أ ح و ا ل يجوز أ ك ل ه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلت لنا الميتتان فالسمك والجراد ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر ميتتان ودمان أما في وقد سئل عنه فقال هو الطهور ماؤه الحل ميته ت اذا ميته ت حلال واذا جاز اكل ميته ت اذن لو كان حيا وقتله كافر لا تحل ذبيحته فيجوز اكله لان واسوا الاحوال انه جعله ميته والميته يجوز أ اكلها طفى وكان أ ك ل ه منه صلى الله عليه وسلم ب ا ل م د ي ن ة كما رواه ا ل إ م ا م مسلم قال ولو صادهما مجوسيا أ ي لا تحل ذبيحته لأنه في أسوأ الأحوال أنه يوصل يوصلهما إلى درجة الميتة وميتتهما يجوز أكلها فلا إشكال في في السمك والجراد السمك والجراد الدود المتولد أسوأ أنه إذن من وميتتهما في في في وفي يجوز دماء طعام درجة من الطعام كالخل او الدود الموجود مع ا ل ف ا ت ح ة اذا اكل مع ا ل ف ا ت ح ة قال هذا يجوز اكله سواء كان حيا ام كان ميتا لعسر تمييزه لانه يعشر على الانسان لانه قلنا للانسان التين لا تأكله مع الدود يعني غالب يعني تمييزه يعشر التين في الدنيا ما يأكل مع عتر وتمييزه ما يمكن في التمر ا ل تمييز الدود من التمر ممكن تفتح التمره و ت م ت ح أ م ا في التين كيف يعلم هذا ولا يرى أ ص ل ا يعني إ ل ا إ ذ ا كانت ا ل د و د ة ك ب ي ر ة في غالب ا ل أ ح و ا ل ما يرى الدود في التين فيجوز ا ك م ل وغير ذلك إذا من الدودة سهل علينا إخراجها يجب إخراجها علينا يجب ي ما ج واذا ز أ ك ل ه و إ تعذر ر إ خ ا جرينا ه فإنه أكلها هذه هذا ا الحالة إذا في يجوز ج على أ ن العله هو عسر التمييز و أ ك ل ه يجوز إ ذ ا كان سبعا للفاكهه ت ه يعني ي ل الإنسان التينة دودت و م ع ا د د و ا ما ينتبه لهذا ما باله ينتبه يخضر أصوأ يعني هو يراها مغلقه ا دودا ما يعرف أن فيها الدود ما يظهر في التين طالب الإنسان يأكله ما يعرف أنه فيه دود بعد ان بعد أ يشبع يبحث في التين في فيها ه دودا أما في الأول يأكلها ما في فتحيات أما إذا في يفكر في رجل الدود لوحده والتين لوحده يجهز آفظة الحالة أو خرجت الدودة تميز التينة إلى التين صارت يعني في ونحن إنما أجلنا للإنسان أن يأكل الدودة يأكل بعض للفاكية الحالات ب ا ل ن س ب ة للسمك والجراد الناس يحبون أ ن ي أ ك ل و ا السمك حيا ف ي أ ت ي ويضع في المقلاه وهو حي أ و أ ن ه يقطع السمك وهي حيه ة فقال ل ك ر للإنسان قطع بعض س م ك ة حيه ة جرادة حية أو حية فإن فعل يعني عمل ذ ا أ وحل بلع سمكة ي ة ق ن ا هذه ميتتها جائزة بلع سمكة حية يعني بطنه ميته ما في ت الاصحف جائزة ي ا لكن أ ح ل مع الكراهه وسبب الكراهه انه حينما قطع الجزء من ا ل س م ك ة صار كالعضو المباني من ا ل م ي ت ة صار ا ك ل ع ض ونحن ا ا ل م ب و ن نعرف أنه في الحيوانات التي تجب تذكيتها العضو ا ل م أ خ و ذ من الحي كميته ت فصار الفقهاء نص خاص الصور هذا كالعضو المباني من الميتة من أجل هذا كريهه وليس هناك كريهه بهذه أجل وليس نعم من من و ب ا ل ن س ب ة ل ل س م ك ة ا ل م ب ل و ع ة إ ذ ا بلع س م ك ة و أ ك ل ه ا اذا كانت ص غ ي ر ة وكان ما في جوفها مما يعسر إ خ ر اخراجه ج جوفها ه وأما وما ثمكة مثلا إذا كانت ثمكة كبيرة مثلا وما في جوفها لا إ كبيرة في يعسر ه عليه يخرجه ولا يجوز أكله ثمكة ما فيها باطنها إخراجها فيجب الفضلات في فيدا يجوز الموجودة يجوز بد ولا إشكال ولكن لا قال ل أن أ من رمى وإذا متوحشا ما مما ثمكة ك رمى صيدا متوحشا او بعيرا ندى هرب بعير هرب ما استطعنا أن نمسكه قبل قليل في شاردا او ب ي ا هربا ن يعني ه ر او ر د رمى شاه توحشت شردت رماها بفهم أ و أ ر س ل عليه ج ا ر ح ة طير من الطيور أ و سبع من السباع التي يصاد بها قال ف أ ص ا ب شيئا من بدنه ومات في الحال جاز أ ك ل ه ل أ ن ه غير مقدور عليه ما نستطيع إ م س امساكه ك ه يعني ع ضابط ا عندنا ن ما كل ت ط ي ع إ م س لا لنا أن نصيده لو كان عندك طير في القفص كان يجوز نصيده طير أن عندك في ما يجوز تصيده لك أن تصيده. عندك حمام موجود في القفص ي نعم لا بد لك من ذبحه ف إ ذ ا ند ى الحيوان سواء كان وحشيا ه و ناد طبيع بطبيعته أو ك او ن أهليا ا ل ت و ح ش شرد هرب صار غير مقدور عليه يجوز لك في هذه الحالة أن تصيده أو أن ترسل عليه طيرا أو أو لك الحالة بالسلام ترسل هذه أن أن ترسل سبعا مدربا وأن تصيده بأي من تصيده طريقتين الطرق وأن ف إ ذ ا رماه بسهم أ و أ ر س ل عليه ج ا ر ح ة فقتله في الحال جاز أ ك ل ه نعم قال أما في النسبة للمتوحش في لأنه صيد وأما بالنسبة لأنه بالنسبة الناد عن بن أن ند يعني الإجماع للبعير رافع بعيرا أما للمتوحش وأما فلما ومسلم قال رواه البخاري هارب شبد في صيد خديج أن فرماه رجل بسهم فحبسه أ ي قتله فقال صلى الله عليه وسلم إ ن لهذه البهائم أ و ا ب د ك أ و ا ب د الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا أ ي ما لم تقدروا على امساكه وتقييده وذبحه ف ع م ل و ا به هكذا أ ر س ل عليه سهم او أ أ ر س ل عليه ج ا ر ح ة تتمكنوا بواسطتها من حبسه وقتله نعم هذا إ ذ ا مات في الحال و أ م ا إ ذ ا لم يمت في الحال ب أ ن ارتلت على الحيوان ا ل ج ا ر ح ة ضربته بسهم فسقط و أ د ر ك ت ه فيه حياه لابد لك أ ن تذبحه فاذا لم تذبحه فهو ميت ارتلت عليه الحيوان فعقره ولكنه ما قتل ما ذاتفه ما مات م ا و أ د ر ك ت ه حيا لابد لك من زبحي سواء كان ت في البعير النادي أ و الحيوان ا ل ت ع أو ك ا ن في أ ي نوع من أ ن و ا ع الصيد على ما سنذكر تفصيله وأن الموضوع الحيوان وإنما ولو سيأتي أن معنا سدناه علينا نعمل نتكلم الآن أركان نعم تفصيله في كيف يجب بعير سقط بعير في تردى عام على هذا إذا الزبح قال بشكل به بئر سقط كيف أ ذ ب ح ه لا سبيل إ ل ى ذبحه في اللبه مثلا بأن عجزنا عن هذا لو تردى بعير في نحو بئر ولم نتمكن من قطع حلقومه قال فهو كالحيوان النادي اجل لك أن بأي تقتله وتضربه تضربه في ظهري تضربه في عنقي بأي وسيلة في النادي يجوز تصيده أو تقتله ب سوى ه م ك ي بوسيلة صيدك هذا رأيه ج د و ك أن تقتله ت الإمام الرافعي رحمه الله ل هذا رحمه ا ع يعني سوى ما بين الحيوان الناد الشارد وما بين البعير المتردي في البئر ب ا ل ن س ب ة للكلب والسهم يعني كالحيوان النادي اعتبره أن تقتله أن بالسهم تقتله تقتله بواسطة يجدوك ويجدوك الا ك ل ب ب أو و س ط ة ان ل الطائر الجارح الآخر إلا ط ا ئ ر ة أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى خالف ا ل إ م ا م الرافعي ولم يخالف ا ل إ م ا م الرافعي في هذه المساله ف عددا من كبار أطحابنا ا من م في ل ب بإرسال قال الإمام النووي معترضا أو مستدركا على الإمام الرافع على يعني الإمام النووي ما بين الحيوان الناد أو يحذ عليه ميت الأطح البعير الذي تردى في البئر الحيوان الناد يعني فرق ي في ن إنه كانت ه م ا أولا قال إنه إذا ذ يجوز لك أن ت ع قال ر ه ب س ه تعقره م يجوز لك أن ب الحيوان ر م ب ا ل س ف بأي س ي ل تقتله لكن ل ة يجوز الكلبي وفرق بإرسال عليه قال بينه وبين الحيوان الناد الشارد ح ي و ا الناد ا ن ل قد ا الحيوان ا ا ل ل ش ر يبتعد ع ن ي ي قد عنك بحيث لا تدركه و لا بسهم ولا برمح ولا بشيء اخر ولكنك تدركه ب و ا س ط ة ا ل ج ا ر ح ة اما الحيوان المتردي في البئر فانت لست ب ح ا ج ة الى ا ل ج ا ر ح ة انت تستعمل ا ل ج ا ر ح ة فيما لا يمكنك يعني فيما يمكن ك يعني ي ف م ان ي م ك ان يبتعد عنك اكثر من مدى ا ل س ه م او الرمح لكن ب ا ل ن س ب ة للبعير النازي فهو في قبضتك فاذا عجزت عن ذبحه بالذبح الشرعي فلا اقل من ان تستعمل معه اله الذبح الشرعي نعم ثم عزز ا ل إ م ا م النووي ر أ ي ه هذا يعني الذي ع ت ر ض به على ا ل إ م ا م الرافعي قلت اصح لا يحل ب إ ر س ا ل كلب وصححه الروياني ي هذه المسألة من المسائل الخلافية القديمة قبل الإمام النووي من أقوال أصحابنا في الامام الرافعي قبل وقبل صاحب الأوجو رجح ا ل ت س و ي ة ما بين البعير المتردي وما بين البعير الناد لكن الإمام النووي خالف في هذا ومخالفة الإمام النووي يعني لم يكن هو الأول من خالف وإنما سبقه إلى هذا الإمام الروياني والإمام الشاشي الإمام الروياني والإمام الشاشي ليس الأروق ليس الوجوه المذهب ليسم المجتهداين المذهب يكن يعني من وإنما من أصحابنا أصحاب من فهذا هذا وإمام ، أصحاب أصحاب هو وا ، في المذهب ليس من في سبقه هما من المرجحين أ ي ض ا ولكنهما متقدمان على ا ل إ م ا م النووي وعلى ا ل إ م ا م الرافعي والريان و ي من كبار أ ص ح اصحابنا ب ن ا الحفاظ ح ر يعتبر الذي م أكبر ل الفرعية في المذهب الشافعي حتى قال الناس فيه حدث عن البحر ولا ك تكاد تذكر ت حتى تتصور ب ما في فيه فرع حرج عن أي حدث أو من الفروع ا ل ف ق ه ي ة إ ل ا وتجد ل ل إ م ا م الروياني كلاما فيها أ و حولها وكان ا ل إ م ا م الروياني من ش د ة ح ف ظ ه يقول لو أ ن كتب الشافعي احترقت ل أ م ل ي ت ه ا من حفظي ه أنه من أهم كتب المذهب ومع أنه من أهم وكتاب ومع كتب البحر المراجع مع من من ف المذهب إلا أنه ليس مطبوعا بل ليس موجودا ما توجد منه نسخة كاملة توجد منه بعض الأجزاء ليس بل ليس منه منه أنه بعض نسخة توجد توجد و أ م ا ا ل إ م ا م الشاشي فهو أ ي ض ا من كبار اصحابنا الخلافيين في المذهب وله كتاب م ح د ي العلماء يعتبر من اكبر الكتب التي دونت ا ل خ ل ا ف ة عند اصحابنا الشافعيين يعني هو خلافي في المذهب الشافعي وهو خلافي يعني يذكر آراء العلماء الاخرين في كتابه العليا يتعرضوا في المذهب ويتعرض الشافع العلماء هو المذهب وهو كتابه المذهب الفقهاء للخلاف خلاف آراء و ر ا ء هذا وهذا من الكتب, النادرة الكتب التي ن من ا ا د ر ة وهو ل ك ب ا ل ت طبعت حديثا نعم فعزز ر أ ي القلب لست أ ن ا أ و ل من صححه هذا الذي أ خ ا ل ف به الرافعي ما صححه الرافعي صححه وصححه رحمه الله النووي صححه الإمام الروياني إيا إمام الشاشي فالإمام النووي رحمه الله تعالى حتى يعزز مذهبه الذي خالف به ريده الرافع مذهبه الإمام به ب خالف ق ولعلنا الإمام الروياني وقول الإمام الشاشي وقول ل و لم يمر معنا م س أ ل ة عمد ا ل إ م ا م النووي إ ل ى مثل هذا فيها نعم وإنما عمد فيها لقوة الخلاف في هذه المسألة. نعم بأن أنك قادرين عمد عليك المسألة فما ما لكم لقوة فيها الخلاف الضابط هذا في في تتيسر قليل غير هذه لحوقه ذكرته قبل ف إ ذ ا تيسر لحوقه بعدو او ا س ت ع ا ن ة ت ق و ل للناس يقفوا أمامه تستعين عليه ب أ ن تطلب منهم وهم أ م ا م ه أ ن يقفوا في وجهه واليوم وسائل ا س ت ع ا ن ة كثيره ة يعني قد نستعين ي ع قد ل بالسيارة بأن بإنسان بالهاتف بإمكانك الضابط وسائل استعانة اليوم أكثر وسائل استعانة في الماضي فإذا كان عليه نتصل لهذه المسألة نستعين يمسكه في أكثر قد أن إ ذ ا كان ب إ م ك ا ن ك أ ن تمسكه وتذبحه فلا يحل لك أ ن تعمل به هذا الذي ذكرنا قال ومتى تيسر لحوقه بعدو او ا س ت ع ا ن ة بمن يستقبله فمقدورا عليه أ ي وبناء على هذا فلا بد لك من ذبحه بالطرق بالقطع الحلقومي و او ل ب ا ل ط ر ي ق ة التي سنذكرها بعد قليل طيب بالنسبة للحيوان بالنسبة ال ال ال ال ال ال الناد او المتردي على الخلاف الذي ذكرنا بين النوع عند الرافع ي بالكلب او بالسهم عند النووي وهو المفتى به المعتمد في المذهب يكون بواسطة الآلة نعم. كيف يكون الجرح؟ كيف نعمل؟ قال يكفي في النادي والمتردي جرح يفضي إلى تجرحه باي مكان جرح يفضي إلى روحه. نعم. وقيل قول ضعيف يشترطوا يعني مكان بواسطة الزهوق زهوق روحه قول نعم نعمل نعم الالة الجارحة الجرح قال الى الى جرح تجرحه جرح جرح مزفف أ ي يسرع في قتل الحيوان و إ ز ه ا ق الروح ولكن ا ل أ و ل أنه وهو ا ل م ف ت ب ي المعتمد أ ن ه يكفي جرح يؤدي به إلى الى م سهما و وإذا أو كلبا أو ت قال كلبا طائرا على صيد نتكلم في الركن الثاني وهو الذابح أرسل ل ع صيد نحن ا ل ن الآن ت ك م في الثاني الركن و ه سهما و أو الذابح الذابح الصائد أرسل سهما أ و كلبا معلما أ و طائرا معلما أ ر س ل ه على صيد ف أ ص ا ب ه ومات سقط الحيوان هذا له ضابط أ ي ض ا ننظر إ ذ ا وصلت إ ل ى الحيوان ولم تدرك فيه ح ي ا ة وجده ميتا ما فان ي ي ح ة مستقرة ف لم يدرك فيه ح ي ا ة م س ت ق ر ة أ و أ د ر ك ه ا وتعذر ذبحه ما ادرك ف ي ح ي ا ة مستقره ة لا إشكال ف ي وجده ميتا لا إ ش ك ا ل فيه حلال أ د ر ك ه ليس في حياه ة مستقرة لا إشكال ف ي والأدرك في حياة فيه مستقره ة ل ك ن أراد أن يذبح فأخرج ا يذبح لا س ك ي ي ن ن و ب م يخرج اشكال ل قال لا س ك ي أيضا ن مات إ فيه فان لم يدرك فيه حياه مستقره أو أ د ر ك او تعذر ذبحه بلا تقصير منه بان سل السكين فمات قبل امكان الذبح او منه اراد ان يذبحه لكنه كان قويا فامتنع منه فحاول ان يذبحه فلم يقدر عليه فمات في هذه الحاله ايضا يجوز اقله لانه في الاصل استعمل وسيله يباح له استعمالها فيه قال في كل هذه الحالات حل أ ك ل ه كما لو مات ولم يدرك فيه ح ي ا ة نهائيا وجده قد سقط ميتا يجوز له أ ك ل ه في هذه الحاله ة وأما إذا مات إذا ت ل ق ص ي ر ذهب يذبع يذبع إليه معه معه ولكنها معه منه وغصبت فنشبت بالعظام السكين حلقه سكين سكين غير سكين في ما محجدة كان كان أراد أن أو أو أو عارف يذبع نسبت السكين في عرقه فمات الحيوان بين يديه أ و نسبت في الغمد يعني ما عرف يخرجها من غمدها في كل هذه الحالات يحرم عليه أ ن ي أ ك ل هذا الحيوان نعم لأنه صار الموت منسوبا إليه نزل طلب أن يأخذ معه السكين طلب أخذ منسوبا كان بإمكانه سكين سكين يعني معه معه صار حيا ما يعتبروا معذورا أ خ ذ معه سكين لكنه غير محدده أخذ صار ي ح د ا يحد سفرته من اجل ان يذبح مات الحيوان يموت هذا يعتبر الموت منسوبا إ ل ي ه اراد أ ن يخرجها ما استطاع أ ن يخرجها من غمدها نسبت فيها في ف هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا يعتبر مقصرا فيكون الحيوان ميته لو الطير و رمى و يجوز في السماء. لو فقطعه نصفين قال يجوز له أن يأكلهما. حل النصفاني يأكلهما السماء قال له حل أن ل أ ن ه وسيله وسائل وسيل القتل وكان الجرح مجففا أ ف ض ل إ ل ى إ ذ ه ا ر ق ض و ع جزء او أ ن ياكلا القطعتين معا لكنه لو أ ب ا ن منه عضوا ضرب السهم إ ل ى الطير فكسر جناحه أو أرسل قطع رجله او ل إلى س ه م ح ي ا الحيوانات ن من ف قطع رجله إيش حكم المبان؟ هذا العضو المبان؟ حكمه؟ قال له تفصيل قال لو قال ابان منه عضوا بجرح م ذ ف ف وضربه بالسهم ف أ ب ا ن ق ط ع ة منه ولكن هذا الجرح الذي تسبب في إ ب ا ن ة العضو ي كان م ذ ه ق ا للروح مسرعا فيها بمجرد إ ب ا ن ة العضو ي مات الحيوان قال يجوز أن يأكل العضو المبان يأكلها له يأكل يجوز ويجوز أن أن ا ل ح ي ولكن ا ن ا ن ه صار ا ل ح ي و اللي قطعه ن صوره ف ي ن ثانيه ضربه فابان جناحه يده او ابان رجله لكن الجرح غير م ذ ف ف نزل الحيوان الى الارض حيا فذبحه ق ا لا م يجوز أ ن ياكل العضو المبان في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه صار عضوا مبانا من, من حي والعضو ا ل م أ خ و ذ من الحي كالميته كما مر معنا فيعتبر نجسا ولا يجوز أ ك ل ه ق او ل أ بغير مذفف ثم ذبحه أ و جرحه جرحا آ خ ر مذففا يعني جرح الجرح ا ل أ و ل اصار عضوا منه لكن الجرح ما كان م ذ ف ف ضربه ض ر ب آ خ ر فجرحه جرحا مذففا م ا يجوز أ ك ل العضو المبان ل أ ن الجرح المذفف صار معزوا إ ل ى الضرب الثاني وليس إ ل ى الضرب الاول أ و ل ل ف ي ج ز أ ك ه هاتين أكله ذبحه منه لكنه إليه في فإذا مذفف الحالتين لكن يجوز أكل الحيوان الذي يجوز يتمكن غير يذبح العضو المبان لا جزءاً والجرح غير غير نزل إلى الأرض أراد أن يذبح لكنه ما تمكن كان قد مات لكن من نزل أن كان أكل لبح لم إلى لموصل قطع قد إ ذ ن الموت صار معزو إ ل ى الجرح فيجوز أ ك ل العضو المبار ويجوز أ ك ل الحيوان في هذه الحاله ة نعم ن و ل ك ا خلافية قال بعض أصحابنا إنه يحرم قتله لأن الجرحة في الأصل كان غير غير لإزعاط الروح فلو رع للإنسان أن لا ما وصار الموت معزوان الجرح قتله لأن فلو يأكل لكن لو أكله فإنه يجوز أكله لأنه في مذفف يحرم غير غير يجوز بعض ذبحه مصرع رع أنه أن فإنه تمكن من ذبحه وصار الموت إلى、الجرح. ص ي م ا كان مزففا لكنه صار م ع ز و ا ن إ ل ي ه وصار كالحيوان المصطاد الذي قطع قطعتين طيب هذا بالنسبة للركن الثاني الزبيح نريد الزبيح أي حيوان بالنسبة الزابح الزابح الزابح هذا وهو وهو وهو المذبوح وذكاة وذكاة ألا وأما الركن الثالث تكلمنا تكلمنا الآن نريد أن نتكلم على الركن الثالث ألا وهو أي المذبوح. قال للركن على على نتكلم على كل أن قدر عليه ي ك فذكاه تكون ا ل ء والمريء والمريء في ف الذبيع يقطع يقطع بقي شيء من لم يقطع أو بقي شيء المريء يقطع قال الحلقوم الحلقوم الحلقوم الحلقوم كل كل كل وكلم لو لم لم بقطع بقطع أو من من ن إ لاء كل ه هذه في ا ل حيوان ا فذكات ل كل ة ح قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إ ل ى ا ل م ع د ة فلو بقي من الحلقوم أ و المريء شيء ولو كان يسيرا فلا يحل أ ك ل ه في هذه الحاله ة طبعا إذا وقد بقي شيء من يقطع بقي إذا مات الحلقوم والمريء وأما الودجان من لم وقد و شيء م محيطان بالحلقوم إنهم محيطان بالمريء ا عرقان العنق وقيل في صفحتي هل يجب قطعهما قال لا يندب قطعهما لكنه لو لم يقطعهما ف إ ن قطع ا ل ح ك و م و ا ل م ر ئ كاف في إ ذ ه ا ق الروح فيكفي هذا من حيث الواجب لكن يندب أ ي ض ا قطع الوجدين وهما العرقان الموجودان في صفحه العنق هذا إ ذ ا ذبحه من ا ل أ م ا م ولا إ ش ك ا ل فيه ف إ ذ ا ذبحه من الخلف ذبح الحيوان من الخلف اولا هذا الذبح حرام أولا هذا الذبح حرام لكنه لو ذبح ف إ ذ ا أ س ر ع كان سريعا جدا بحيث قطع الحلقوم و ا ل م ر ئ ء قبل أ ن يموت الحيوان ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز أ ك ل ه و أ م ا إ ذ ا لم يسرع فمات الحيوان قبل أ ن يتمكن من قطع الحلقوم و ا ل م ر ئ فلا يجوز أ ك ل ه في هذه ا ل ح ا ل ة قال ولو ذبحه من قصه عصا هذا حرام لا شك فيه لكن هل يجوز أ ك ل الحيوان أ م لا قال فان اسرع فقطع الحلقوم والمريئه وبه حياه ة مستقره و و ن الداخل ي ذ الحله ا ل م ا ي ن خ ر ج والا يجوز ل فلا سكين بأذني تعلم. فإذا تعلم ت م كيفيه ن من أن الحرقوم والمرئ قطع قبل م و الحيوان ت ذ ه الذبح ح ا وإلا ل ة ف ي ع قال تختلف من البقر والغنم إ ل ى الابل إ ب ل ق ل ا ن والغنم فالذبح يكون بالنسبة للبعين فيكون س ب للبقر فالذبح بالنحر ة الحلق وأما والغنم في في لبة العنق ولذلك قال ويسن نحر إ ب ل في اللبه لقوله تعالى فصل لربك وانحر و ل ل أ م ر به في الصحيحين أي في البخاري فيكون والنريء النبي والنبي لفعل وأما بالنسبة للبقر والغنم فيكون بقطع الحلقوم على ما ذكرناه اتباعا ومسلم للبقر على بقطع ص ل ى الله عليه وسلم ك م ا ر و ا ه البقاري ومسلم ر ي و غ هل م ا ك ن لو من يجوز العكس ب أ ن ننحر البقر والغنم ونذبح ا ل إ ب ل في الحلق قال يجوز لا مانع من هذا ويجوز عكسه ل أ ن ه ما نري عنه نفعل ح ن ن هذا اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عن العكس فلو أ ن ه نحر ا ل إ ب ل ويندب والبق... ن والغنمة فإن ح ر البقرة هذا جائز و أ ي ض ا أ ن يكون البعير قائما معقول ركب ت ه ركبة ي س ر ى تكون م ط و ي ة ومربوطه ة لقوله تعالى اسم الله عليها قال عبد الله بن عباس قياما على ثلاث قياما فكروا صوافة رواه عبد عباس اسم كما الحاكم ص بن ح ح هذا ب ا ل ن س ب ة للابل ل أن تكون ق ئ م وأما ة ا ن س ب للبقر ب ة و ان ل س ب طبعا ة للغنم الماعث قال الأفضل أن أو تكون مضجعة فيها أن تكون مضجعة لجنبها السنة فيها الأيثر أن تكون ق ا ل أ م ا بالنسبة للشياة فجل ي ي ص ح ح ه فالشياء وقيس البقر على الغنم ل أ ن ه أ س ه ل على الذابح و إ ذ ا أ ض ج ع ه ا ف إ ن ه يمسك يديها ورجلها ويترك رجلها اليمنى لأن إلى جنبها الأيتر فتكون رجلها اليمنى في الأعلى فيترك رجلها اليمنى, تتحرك ويترك رجلها اليمنى وتشد باقي القوائم جنبها فتكون يضجعها في فيترك باقي أي تشد يداها ويضعها تتحرك وتشد تشد جد、رجلها. ويسن ل ل إ ن س ا ن ان اذا أ ر ا د أ ن يذبح أ ن يحد شفرته لما رواه مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء ف إ ذ ا قتلتم ف ا ح ت ن و ا ا ل ق ت ل ة و إ ذ ا ذبحتم ف ا ح ت ن و ا الذبح ة وليحد أ ح د ك م شفرته وليرح ذبيحته قال ويكره أ ن يحد شفرته و ا ل ب ه ي م ة تنظر إ ل ي ه ويكره له أ ن يذبح حيوانا أ م امام ح ي و ن سنن آخر ففي سنن البيهقي أن ع ر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يفعل ذلك فضربه بالدرة يفعل أي الله تعالى ذلك عنه حيوان ت ى لا ك ن ه ذ مدعاة لألم ا ا ح ي و اخر ل آ نعم الإنسان وإذا ذبح الإنسان يندم له بعد أ ن يقطع الحلقوم والمريء والودجين أ ل ا يبين ر أ س الحيوان ف إ ذ ا أ ب ا ن ر أ س الحيوان يجوز عندنا أ ك ل ه لكن مع ا ل ك ر ا ه يكره ان يبين ر أ س الحيوان أ و أ ن ي ك ت ر العنق أ و أ ن يقطع من الحيوان عضوا قبل أ ن يخرج دمه كاملا في بعض الناس بعد أن يقطع يأتي فيأخذ الفخذ يقطع والمريئة يأتي بعض بعد الناس الحرقومة أن و ي أ خ ذ اليد كما يحدث هذا في م ك ة ح ي ن م ذ ب ح الانسان حيوانا في الماضي كان هكذا يسارع كثير من الذين يقفون ل أ خ ذ اللحوم فيقطع رجل ا ل ب ق ر ة وهي قبل أ ن تنتهي حياتها لكن الحقوم والمرئ لكن لو أخذه ليس يقال بكروه أن نعم بعد أخذه يقطع هذا حراما ما يقال إن أخذه وهو أخذه إن ما يعتبر كالجزء المبان من كالجزء الحي قال يحركه أن يبين الرأس يعتبر يقفه يبين أن ويسن أ ن ك ر ا ل ع ق يقطع وأن و ع ض ان ه وأن يوجه أ ن ينقله ل ل ق ب ل ة ذ ب ي ح ة و اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم و أ ن يقول بسم ا لقول ل الرحمن الرحيم ل ه الله تعالى كلوا مما ذكر اسم الله عليه ولكن هذا ليس بواجب فلو تركه ا ل إ ن س ا ن عمدا أ و سهوان يصح أ ك ل ذبيحته وخالف في هذا أ ب و ح ن ي ف ة رضي الله عنه فقال إ ذ ا ترك الذابح ا ل ت س م ي ة عمدا ف إ ن ه لا تحل اكل ذبيحته, لكن سهوان فيحل أكل ذبيحته نعم عندكم وقد ذكر الكثيرة الشارح الأجلة الكثيرة ح ويندب ل موضوع ت ذكر عددا م الأجلة وناقش الموضوع نقاشا واسعا مستفيضا قال و ن ي له أ ن أن أن أن يسمي ق و ل يعني ي أن الله تعالى و أ ن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقول باسم الله واسم محمد حتى لا يصير تشريكا في هذه ا ل ع ب ا د ة نعم نعم باسم محمد وكذلك يقول لا و إ ل ا يصير تشريكا ب ا ل ع ب ا د ة ف إ ذ ا قال باسم الله و ا س م محمد حرم عليه هذا وقد ذكر الشراح عندكم هنا عددا من الصور التي يجب مراجعتها ومعرفتها فيما لو ذبح ا ل إ ن س ا ن لزيد أ و باسم زيد ف إ ن هذا كله لا يجوز نعم فأرجو قراءته بالتفصيل وأما الركن الرابع وأما فأرجو بالتفصيل قراءته وهو الآلة ف و ركن طويل لا نتمكن الان من اتمامه نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم و صلى الله على سيدنا محمد و على آ ل ه و صحبه و سلم